أن اسماء ل ب ي الله و ا ل و ع ه د ن ا موسوعه ذ ا ب ل د ا آ م ن ا وارزق أ ه ل ه من ا ل ث م من آمن ر ا ت منهم ل ه ا ل و م الاسلاميه ل ومن كفر تَغْفِرْلَنَا 夜は何をしてくれないかわからない」 「私の手紙を書くことにしたら」 We're a Amen. こう。Um <laughs>